إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب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 ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إ ل ا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون